مصطفى مصطفى منبع للصفاء سيد الأنبياء مشعدهم في الوفاء كان في عطفه ليتام دفا مصطفى مصطفى منبع للصفاء سيد الأنبياء مش في الوفاء كان في عطفه للجَتَامَدِ فَحَنَّ قَلْبِ لَهُ فاض شوقا إليه ليس أرج سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى, مصطفى, مصطفى, مصطفى لنبعوا الصفا سيد الأنبياء مش عاد في الوفاء كان في عقفه حن قلبي له فاض شوقا اليه ليس ارجو سواه شربه من يديه الصلاه عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كان تسعده بسمة البسطا سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى مصطفى منبع الصفا سيد مش مشعد في الوفا Liliana, ma dźwięk.